وَمَا أُبَرّئُ نَفْس إِ نَفْسَلَ أََّا رََةُمْ بِالسّ إَِّا مَا رُحمَ رَبّ إَِّ رَبّ غَفُور الرَّحيِيم وَقَالَ الْ المَلِكُوتُِي بِهِ أَسْتَخِْصْههُ لِنَفْسِي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 وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجِهَازِهِمْ قَالَا تُؤْنِبُنِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي آؤُ فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُون قُولُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَتِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا أُنْقِلُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فلما رجعوا إلى أبيهم وقالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخونا نكتل وإنا له لحافظون